يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بن رجب بن الحنبلي رحمه الله تعالى قال الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاشتنبوه وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أميائهم الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم وهذا الحديث يعد أصلا من أصول الشريعة في وجوب الالتزام بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأن الله سبحانه وتعالى إنما شرع لنا شرائع يتعين علينا العمل بها وعدم تركها كما أنه نهانا عن أفعال وأوجب علينا تركها ولا يجوز لنا أن نفعلها وقد عرفنا من خلال مجالس درسنا فيها هذا الحديث أن المناهي يعني ما جاء منهيا عنه ما نهى الله عنه يجب تركها لأنها أمور ممكنة ولأنها أمور في مقدور العبد ولذلك يتعين عليه أن يتركها لكن إذا كانت هذه التشريعات مما أوجب الله تعالى على الناس أن يفعلوا فإن الله قيد ذلك بالاستطاعة ذلك لأن الناس يتفاوتون من حيث التكاليف فمنهم الصحيح ومنهم المريض والله تعالى لما أوجب على بعض على عباده بعض الواجبات استثنى منهم كما قال تعالى فيما استثناه غير اولي الضرر وكما قال جل وعلا ليس على الأعمى حرج وعلا ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج وقد اكد ذلك بقوله فاتقوا الله ما استطعت ولهذا قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعت وقد استنبط الامام ابن رجب الحنبلي رحمه الله ان الناس ان مواقف الناس من التشريع مواقف العلماء من الأوامر والنواهي على ثلاثة مواقف الموقف الأول عام التزموا ظواهر النصوص ولم يتجاوزوها لغيرها وقصروا العمل على هذه الظواهر وهؤلاء الذين يسمون بأهل الظاهر وقد عبر عنهم بقوله فمن اتباع اهل الحديث من سد باب المسائل حتى قل فيه فهقه وعلمه بحدود ما انزل الله على رسوله وصار حامل فقه غير فقه وهذا انما ينطبق على امثال هؤلاء الذين يفرقون بين المتماثلين لأن النص ورد في أحدهما دون الآخر ونحو ذلك والقوم أو الفئة الثانية وهم الذين عبر عنهم بفقهاء الرأي وهؤلاء الذين يتوسعون في المسائل حتى إن الواحد منهم يتخيل كل ما يمكن وقوعه وكل ما يفترض وقوعه وإن ندر ويحرص على أن يكون أو يجد له جوابا ويجد له حكما ويجد له حلا وهؤلاء توسعوا في المسائل ولهذا قد يندرجون تحت النهي العام الذي جاء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ وأما الطائفة الثالثة فهم الطائفة المتوسطة بين الإفراط والتفريق فهؤلاء إذا نزلت الحادثة يجتهدون وما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحرصون كل الحرص على أن يفقهوه وأن يعملوا به وأما ما نزل من غير ذلك فإن كان له وجود يعني قد وقع فيجتهدون في معرفة الحكم الشرعي فيه أما إذا لم يقع فإنهم لا يجهدون أنفسهم بالبحث عما لا يقع ويتركوه حتى يحق وضرب مثلا لهؤلاء بالإمام أحمد رحمه الله ومن سار على منهجه من أهل الحديث كالإمام الشافعي والإمام مالك رحمه الله وهكذا الإمام إسحاق وهكذا ائمه الاسلام فانهم كانوا حريصين كل الحرص على الا يخوضوا فيما لم يقع واما ما وقع فانهم يحرصون على فهمه ويحرصون على معرفه حكم الله سبحانه وتعالى فيه ولهذا عرف أو ذكر هؤلاء بقوله واما فقهاء اهل الحديث العاملون به فإن معظمهم او فإن معظم همهم البحث عن معاني كتاب الله عز وجل وما يفسره من السنن الصحيحه وكلام الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان رحمهم الله وعن سنة أن يبحثون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة صحيحها وسقيمها ثم التفق فيها وتفهمها والوقوف على معانيها ثم معرفة كلام الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان في أنواع العلوم من التفسير والحديث ومسائل الحلال والحرام وأصول السنة والزهد والرقائق وغير ذلك يعني مما يفيدون به في حياتهم ومما يتعبدون الله تعالى به وهذا هو طريقة الإمام أحمد رحمه الله ومن وافقه من علماء الحديث الربانيين قال وفي معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل ما احدث من الرأي مما لا ينتفع به ولا يقع وانما يورث التجادل فيه وانما يورث التجادل فيه الخصومات والجدال وكثرة القيل والقال وكان الإمام أحمد رحمه الله كثيرا إذا سئل عن شيء من المسائل المولدات يعني المحدثات التي لا تقع يقول دعونا من هذه المسائل المحدثة يعني حتى تقع لأنها متى وقعت استوجبت النظر ومعرفة الحكم الشرعي ولأن الله سبحانه وتعالى إنما فرض على هذه الأمة وأنزل كتابه وأوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بالسنن من أجل أن يعرف الناس دينه وقد مر بنا أن الله سبحانه وتعالى أنزل جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم أنزله يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم الصحابة رضوان الله عليهم ما ينفعهم وما ينبغي أن يسألوا حوله لأن ليس كل سؤال يرد على الخاطر محل استفتاء والنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابه رضوان الله عليهم ذلك بل القران الكريم نزل بهذا يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبد لكم فكل ما يحتاج اليه المسلمون من مسائل شرعيه نزل به القران وبينته السنه أو جاءت بأصوله أما ما لا يحتاجون إليه وما ليس لهم فيه يعني غرض فهذا هو الذي نهي عن المسالة عنه وقد ضربت الأمثال في ذلك حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم نضب يوم أن بدأ بعض الصحابة رضوان الله عليهم يسألون بعض المسائل الخاصة أو المسائل التي لا فائدة منها كأن يسأل الرجل من أبوه وكأن يسأل الرجل هل هو في الجنة أو في النار وكان يسأل الإنسان يعني عن مسائل الغرض منها التعجيز والغرض منها يعني الإكثار من السؤال لذلك ميز الصحابة رضوان الله عليهم بينما يحسن السؤال عنه وما لا يحسن السؤال عنه ولهذا سار الإمام ولهذا صار الإمام أحمد رحمه الله على هذا المنهج وما أحسن ما قاله يونس بن سليمان السقطي، قال نظرت في الأمر فإذا هو الحديث والرأي فوجدت في الحديث ذكر الرب عز وجل وربوبيته وإجلاله وعظمته وذكر العرش وصفة الجنة والنار وذكر النبيين والمرسلين والحلال والحرام والحث على صلة الأرحام وجماع الخير فيه ونظرت في الرأي فإذا فيه المكر والغدر والخيال وقطيعه الارحام وجماع الشر فيه وقال احمد بن شبويه من اراد علم القبر فعليه بالاثار يعني علم الاخره ومن اراد علم الخبز فعليه بالراي يعني علم الدنيا قال ومن سلك طريقه ومن سلك طريقة طلب العلم على ما ذكرناه تمكن من فهم جواب الحوادث الواقعة غالبا لان اصولها توجد في تلك الاصول المشار اليها ولا بد أن يكون سلوك هذا الطريق خلف ائمه اهله المجمع على هدايتهم ودرايتهم كالشافعي واحمد واسحاق وابي عبيد رحمهم الله ومن سلك مسلكهم فان من ادعى سلوك هذا الطريق على غير طريقهم وقع في مفاوزة ومهالك وأخذ بما لا يجوز الأخذ به وترك ما يجب العمل به وملاك الأمر كله أن يقصد بذلك وجه الله يعني فيما يتعلمه من علم وأن يقصد بذلك وجه الله والتقرب إليه بمعرفة ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وسلوكه طريقه والعمل بذلك ودعاء الخلق إليه ومن كان كذلك وفقه الله وسدده وألهمه رشده وعلمه وعلمه ما لم يكن يعلم وكان من العلماء الممدوحين في الكتاب في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء ومن الراسخين يعني وكان من الراسخين في العلم قال فقد خرج ابن أبي حاتم في تفسيره من حديث عبد الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سئل عن الراسخين في العلم فقال من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه ومن عف, بطن ومن عف بطنه وفرجه فذلك من الراسخين في العلم قال وقال نافع ابن يزيد يقال الراسخون في العلم المتواضعون لله والمتذللون لله في مرضاته لا يتعاطون من فوقهم ولا يحقرون من دونهم ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أتاكم أهل اليمن هم أبر قلوبا وأرق أفئدة الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية وهذا إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى الأشعر رضي الله عنه ومن كان على, طريق على طريقه من علماء أهل اليمن ثم إلى مثلي أبي مسلم الخولاني وأويسل القرني وطاوس ووهب بن منبه رحمهم الله لأن هؤلاء من التابعين وغيرهم من علماء أهل اليمن وكل هؤلاء من العلماء الربانيين الخائفين لله فكلهم علماء بالله يخشونه ويخافونه وبعضهم أوسعوا علما بأحكام الله وشراء دينه من بعض لكن يجمعهم الخوف والخشية من الله ولم يكن تميزهم عن الناس بكثرة قيل وقال ولا بحث ولا جدال وإنما بالتعلم والعمل قال وكذلك معاذ بن جبر رضي الله تعالى عنه أعلم الناس بالحلال والحرام كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوه هكذا ورد الأثر والمراد برتوه يعني يتقدمهم بمثابة رمية سهم او بمثابة مد البصر ولعل الرتوة يعني مقياس من مقاييس العربي يستخدمونه في معرفة الفرق في السير وفي المسافات وأشار المحقق رحمه الله إلى أن هذا الحديث ذكره الإمام الذهبي في كتابه سير علام النبلاء في ترجمة معاذ رضي الله تعالى عنه قال ولم يكن علمه يعني معاذ رضي الله معاذ رضي الله تعالى عن توسيع المسائل بتكثيرها بل قد سبق عنه كراهية الكلام فيما لا يقع يعني كما مر بنا انه سئل فقال هل وقعت فلما قيل لا قال دعوها حتى تقع وانما كان عالما بالله وعالما باصول دينه وقد قيل للامام احمد من نسأل بعدك يعني من اهل العلم قال عبد الوهاب الوراق قيل له انه ليس له اتساع في العلم قال إنما انه رجل صالح مثله يوفق لاصابه الحق لان الله تعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله فان من اسبابي تعليم الله سبحانه وتعالى عباده ومن اسباب تفقيه سبحانه وتعالى عباده ان يخشوه وان يتقوه فان تقوى الله سبحانه وتعالى مفتاح كل خير قال وسيلها عن, عن معروف الكرخي يعني من الذي سئل الظاهر عنه الإمام أحمد لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور وسئل عن معروف الكرخي فقال كان معه أصل, أصل العلم خشية الله وهذا يرجع إلى قول بعض السلف كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا قال وهذا باب واسع يطول السقصاؤه يعني نقل أهل العلم هذه الأقوال خاصة العلماء منهم وأهل السلوك الذين يهمهم أن يتربى الناس على تقوى الله وعلى مخافته وخشيته وهذه عبارات ساقها الامام ابن الرجب رحمه الله يرقق بها القلوب ويبين بها اثر التقوى ونتيجة التقوى في صلاح العبد وفي تحصينه وفي حمله على الطاعة واجتناب الناصيه ثم قال ولنرجو الى شرح حديث ابي هريرة يعني الذي بين عيدينا رضي الله تعالى عنه فنقول من لم يشتغل بكثرة المسائل التي لا يوجد مثلها في كتاب ولا سنة بل استغل بفهم كلام الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم وقصده بذلك امتثال الأوامر واشتناب النواهي فهو ممن امتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لأنه قال إذا عمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاشتنبوه وقال ذروني ما تركتكم عليه فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم قال بل اشتغل بفهم كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وقصده بذلك امتثال الأوامر واشتناب النواهي فهو ممن امتزل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وعمل بمقتضاه ومن لم يكن اهتمامه بفهم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم واشتغل بكثرة توليد المسائل قد تقعوا وقد لا تقع، وتكلف أجوبتها بمجرد الرأي وخشي عليه أن يكون مخالفا لهذا الحديث مرتكبا لنهيه صلى الله عليه وسلم تاركا لأمره عليه الصلاة والسلام ثم يقول لنا الإمام ابن رجب رحمه الله مذكرا واعلم أن كثرة قوى الحوادث التي لا أصل لها في الكتاب والسنة إنما هو من ترك الاشتغال بامتثال أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واجتناب نواه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلو أن من أراد أن يعمل عملا سأل عما شرعه الله في ذلك العمل فامتثله وعما نهى عنه فاجتنبه وقعت الحوادث مقيدة بالكتاب والسنة وإنما يعمل العامل بمقتضى رأيه وهواه فتقع الحوادث عامتها مخالفة لما شرعه الله وربما عشر ردها إلى الأحكام المذكورة في الكتاب والسنة لبعد لبعدها عنه وهذا أمر واقع اليوم نجد كثير من الناس او بعض الناس يقدم على اعمال الطاعات ويعمل بما يهوى يعني بهواه وربما اجتهد في امور ليست محل اجتهاد ثم بعد ذلك يبحث عن مدى ادراج هذا العمل تحت وعفعال العبادة كثير من هذه الأمور عبارة عن أشياء مبتدعه والله سبحانه وتعالى نبهنا إلى ذلك حيث أخبر عما فعله أهل الكتاب والنصارى خاصة اخترعوا عبادات اخترعوا وسائل للعبادات عملوا امور لم يشرعها الله سبحانه وتعالى فاشار اليها القران بقوله ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليه الذي امرهم الله تعالى به ان يبتغوا رضوان الله يبحثوا عن طاعة الله بما شرع لهم وبما أنزل على رسلهم أما أن يحدثوا من العبادات وأما, وأما أن يخترعوا من أساليب العبادات فإن هذا بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمه فقد روت عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وجاء في رواية أخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولذلك الالتزام والحرص في أمور العبادات على أن تكون توقيفية وأن يؤدي الناس العبادة بما أدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه أتقانا لله وأنه أخشانا لله. وانه اكثرنا اتباعا والتزاما لامر الله ولذلك لا ينبغي لاحد ان يتطلع الى انه يمكنه ان يفعل عملا يكون اكثر تقرب إلى الله من رسوله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة يوم أن بلغ أن شببه من المسلمين نظروا إلى العبادات ونظروا إلى ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من الطاعات فكأنهم تقالوها يعني وجدوا انها قليله وارادوا ان ياخذوا انفسهم بالحزم فقال بعضهم انه يقوم الليل ولا يرقد يعني يقوم الليل كله يصلي ويتهجد وقال البعضهم انه يصوم النهار ولا يفطر وقال بعضهم انه لا يتزوج النساء وانتشر امرهم وبلغ هذا, الأمر رسول وبلغ هذا الامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد من بره ونبه الناس قائلا ما بال اقوام يقولون كذا وكذا فوالله اني اتقاكم لله واخشاكم له واني اقوم وارقد واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فمن رغب عن سنتي يعني سنة الاقتصاد في الاعمال التوسط في العمل من كره ذلك فليس مني استثنى او فليس مني بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه والامر جد خطير عندما يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من شخص يظن أنه يحسن صنعه بما ألزم به نفسه لأن هذا مخالف لشريعة الله ولأن هذا مخالف لطبع الإنسان ولأن هذا مخالف لما يمر به الإنسان من مراحل فإن الإنسان قد تمر به بعض المراحل مراحل الضعف فلا يقوى على ما ألزم به نفسه وقد يمر به مراحل الملل يمل في ابن العبادة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن خير الأعمال أدومها وإن قلة أن خير الأعمال أدومها وإن قلة لماذا لان الاستمرار يجري به الثواب ويجري به الفضل من الله سبحانه وتعالى وان قصر عن فعله لطارئ انطرأ لكن ان المنبت لا ارضا بلغ ولا ظهرا ابقى لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك قال قال وفي الجملة فمن امتثل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وانتهى عما نهى عنه وكان مشتغلا بذلك من غيره عن غيره حصل له النجاة في الدنيا والاخرة ومن خالف ذلك واشتغل بخواطره وما يستحسنه وقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من حال أهل الكتاب الذين هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وعدم انقيادهم وطاعتهم لرسلهم وأما قوله صلى الله عليه وسلم وإذا نهيتكم عن شيء فاشتربوه واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم قال بعض العلماء هذا يؤخذ منه ان النهي اشد من الامر لان النهي لم يرخص في ارتكابه شيء منه والامر قيد بحسب الاستطاعه وقد روي هذا عن الامام احمد يعني هذا المعنى ويشبه هذا قول بعضهم اعمال البر يعملها البر والفاجر واما المعاصي فلا يتركها الا صديق ولهذا يقول اهل العلم ان الصبر على ثلاثة مراحل صبر على طاعة الله وهذا ايسرها واسهلها لأنه يمكن أن يفعله كل الناس يلتزمون بأداء الصلوات بصوم رمضان بالحج بأداء الزكاة لكن أصعب منه الصبر عن معصية الله ليس كل من التزم بالطاعة صبر عن المعصية ولذلك نجد في بعض المجتمعات من يؤدي الواجبات لكنه يقع في بعض المحظورات وإذا نبها قال لا يستطيع مع أن الأوامر جاءت بأن الطاعة لك أن تؤديها بقدر الاستطاعة أما النواهي والمحرمات فلا يباح لك شيء منها وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا لهذا كان الصبر على المعصي الصبر على الصبر عن المعصيه اشد من الصبر على الطاعه ثم ياتي الدرجه الاعلى او تاتي الدرجه العليا في من درجات الصبر تلك هي الصبر على اقدار الله الصبر على قدر الله لان هذا يعني الصبر على قدر الله درجة عالية لا يصلها ولا يبلغها كل إنسان فكم من متعبد متسخر يرى أن غيره خير منه ويرى أن الله تعالى يعطي غيره أكثر مما يعطيه وما إلى ذلك وهذا لم يصبر على قضاء الله وقدره وهكذا نجد عدم الصبر على القضاء والقدر حال حلول البلايا والنوائب فكثير من من صبر على الطاعة وصبر عن المعصية يفقد صبره عند نزول البلاء ولذلك كان اكمل درجات الصبر الصبر على قضاء الله وقدره قال وروي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال له اتقي المحارم تكن اعبد الناس والمراد بالمحارم يعني المناهي هذا الحديث يقول هو قطعة من حديث رواه الإمام أحمد والترمذي والخرائطي في مكارم الأخلاق من طريق أبي طارق عن الحسن البصري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن فقال ابو هريره رضي الله عنه فقلت انا يا رسول الله قال فاخذ بيدي فعد خمسا فقال اتق المحارم تكن اعبد الناس وارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس واحسن الى جارك تكن مؤمنا واحب الناس وحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكسر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب هذا الحديث علق عليه المحقق بقوله قلت طارق لا يعرف والحسن البصري قد عنعن ولذا استغربه الترمذي ولكن له إسناد آخر يتقوى به عند ابن ماجه والبيهقي في الزهدي وأبي نعيم في الحليه وفي أخبار أصبهان. ولفظه يا ابا هريره كن ورعا تكن أعبد الناس. وكن قنعا تكن أشكر الناس. وأحب للناس ما تحب لنفسك. تكن مؤمنا وأحسن جوارا من جاورك تكن مسلما وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب الحديث علق عليه البصيري في كتابه اللي هو الزوائد لأن البصيري زوائد على ابن ماجه قال البصيري له كتاب يعني علق به أو شرع فيه آآ سنن ابن ماجه اسمه مصباح الزجاجة علق عليه وقال هذا الحديث حسنه البصيري نعم ايش ما نسامي اشتدو ايه وهذا مما يقع ما عرفت ايش غرض غرضك من السؤال هي المراد به يعني فيما لا يخرج عن دائرة الاسلام العمال هذه السيئة لا تكون كفرا لانها لو كانت كفرا او شركا فانها تحبط الاعمال واما المراد به الاعمال يعني من الصغائر المراد بالاعمال السيئة يعني ما كانت من الصغائر لأن الحسنة تمحوها وتزيلها و... وتكفرها تكفرها. أما الكبائر فلا بد لها من توبة نعم كان سؤالي أن يأخذ بفتوى الحافظ جير فتوى ها؟ كان سؤالي أن يأخذ بفتوى الحافظ جير فتوى هل يمكن أن يأخذ بفتوى؟ الحافظ جير فتوى الحافظ؟ الحافظ متور مصوصا يعني قصدك أن يأخذ بفتوى غير الفقيه؟ الظاهر والله أعلم أن الإمام أحمد لما ضرب الأمثال بهؤلاء الذين رخصوا في أن يستفتوا هؤلاء من العلماء ليسوا من العامة لكن يغلب عليهم الزهد ويغلب عليهم التقوى والورع ولذلك قدمهم الإمام أحمد على غيرهم وإلا فإنه لا يمكن أن يوجه لإمام أحمد الناس أن يأخذوا الفتوى من العامة لأنه عندنا إما عامي وإما فقيه فالعامي يعني وإن عرف المس يعني أقصد الفقيه وإن عرف المسائل لكن إن, إن لم يكن ورعا فإن عدم الورع قد يؤدي إلى أن يرى ما ليس بحق اما الورع فهو حريص على ان يقول ما هو حق قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها من سره ان يسبق الدائب المشتهد فليكف عن الذنوب لأن ترك الذنوب يعد من الورع ومن التقوى التي إذا فعلها العبد وهبه الله سبحانه وتعالى وعلمه وروي عنها مرفوعا عن يعني هذا الخبر ها الدائب معناه المستمر من سره أن يسبق المستمر فيه والمجتهد والمجتهد والشخص الذي يستغرق وقته كله في المعرفة والتعلم عليه أن يترك الذنوب فإنه إن تركها تغنيه وقال الحسن ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه قال والظاهر ظاهر ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات انما اريد به على نوافل الطاعات والا فجنس الاعمال الواجبات افضل من جنس ترك المحرمات وهذا القول غريب من الامام ابن رجب لأن العبد مكلف معا وما دام مكلفا بالامرين فلا ينبغي ان يقال ان جنس ترك المح ال ال جنس فعل الطاعات افضل من جنس ترك المحرمات قال لان الاماله مقصودة لذاتها والمحارم المطلوب عدمها ولذلك لا تحتاج الى نية بخلاف الاعمال ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد يكون كفرا كترك التوحيد وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقضي الكفر بنفسه ويشهد لذلك قول ابن عمر لرد دانق حرام أفضل من مئة ألف ألف تنفق في سبيل الله يعني هذا القول قول ابن عمر رضي الله عنهما محمول على غير المعنى الذي فهمه الامام ابن رجب رحمه الله الامام ابن رجب يريد ان يقول ان العبادات التي كلفنا بها سواء كانت اداء او نهيا مطلوبة او منهيا عنها يقول جنسه الواجبات يعني الله سبحانه وتعالى طلب منا مثلا الصلاة والزكاة والصيام والحج فعمل هذه العبادات افضل من ترك المحرمات وهذا القول في الحقيقة غير واضح المعنى بل المعروف ان الاسلام عندما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مكث النبي في مكة ثلاث عشرة سنة وهو يأمر الناس بأن لا يعبدوا إلا الله أن يعبدوا إلا الله يعني بتحقيق التوحيد ثم لما قدم الناس المدينة وفرضت عليهم الفرائض فرضت الصلاة والزكاة والصوم والحج وفي نفس الوقت فرضت المنهيات النهي عن الزنا مع انها النهي عن هذه الموبقات جاء في مكة ايضا لو استعرضنا الايات التي جاء فيها النهي عن اكل اموال الناس والنهي عن الزنا والنهي عن شرب الخمر النهي عن شرب الخمر كان في المدينه لكن النهي عن الرذائل والتزام الاخلاق الحسنه كثير منها كان فيما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكه وتأكد في المدينه باقامه الحدود كحد القتل وشرب الخمر والزنا لكنها النهي عنها جاء فيما نزل عليه صلى الله عليه وسلم في مكة والذي يظهر الله أعلم أن الفعل الأوامر واجتناب النواهي يكمل بعضهما بعضا ولا يمكن أن يقال إن فعل الاوامر يعني في مجمله افضل من ترك المناهي بل ما جاء في الحديث من الزام الناس بان ينتهو وان يفكروا في فعل المحرم هذا يؤكد انه اشد حرمة من ترك فعل الواجب الذي جاء فيه شيء من الرخصة لمن لم يستطع فمن لم يستطع الصلاة قائما يصلي قاعدا ومن لم يستطع أن يصلي قاعدا يصلي نائما ومن لم يستطع أن يصلي بوضوء يصلي بتيمم وهكذا ولهذا قيد فعل الواجبات بالاستطاع نعم إن لم تأصل الله ذهب الله بكم هذا ليس المراد به الحث على الاستغفار المراد به الحث على الاستغفار لأن الله سبحانه وتعالى يحب من عبادي أن يكسروا من الاستغفار ولأن الوقوف في بعض المعاصي هذا من القضاء الكوني لا من القضاء الشرعي فإن الله لم يأمر أحدا بالمعصية ولم يطلب من إنسان أن يعصي لكن قد يقدر سبحانه وتعالى على بعض العباد أن يقعوا في المعاصي ليتوبوا ليستغفروا حتى تظهر آثار رحمة الله سبحانه وتعالى وحتى يظهر آثار أصفه سبحانه وتعالى بالعفو والمغفرة وال. لأن الله تعالى جعل مجتمع البني آدم يختلف عن مجتمع الملائكة لأن الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله حيث جعل ذلك قضاءه الشر ال ال الكوني فيهم وأما بنو آدم فجعل قضاءه الكوني فيهم أن يقع منهم شيء من الخطاء ليتداركوا ويستغفروا لا يعني هذا ان من لم يفعل يعني ان عدم فعل المعاصي امر يمقته الله سبحانه وتعالى بل انه امر يحبه الله ان الناس تلتزم بالطاعة لكنه مع ذلك حيث انه جبلهم وفطرهم على ان تقع منهم بعض المعاصي الا انهم يبادرون ويستدركون ويستغفرون قالوا نعم وعن بعض السلف قال ترك دانق لما يكره الله احب الي من خمسمائة حجة نعم دانق ما تعرف الدانق هذا قيمة عملة مثل العمل الصغيره جدا الهللة في زمننا او الفرنك عند بعضهم او السنت يعني عملة او قيمة عملة لا يأبه الناس بها وقال ميمون بن مهران ذكر الله باللسان حسن وافضل منه أن يذكر الله العبد أن يذكر الله العبد عند المعصية فيمسك عنها أين أجل الله سبحانه وتعالى؟ وقال ابن المبارك لا أنا رد درهما من شبه أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألفين ومئة ألفين حتى بلغ ست وهذا كله محمول كما قال على النوافل. واما الواجبات فلا لان الله تعالى اخبرنا في الحديث القدسي الذي رواه ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال من عاد لي وليا اذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه فالفرايب افضل من النوافق وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه لذلك هذه الفرائض التي هي فعل الواجبات وترك المحرمات هي أفضل الأشياء ثم يأتي بعدها ولهذا لما قال قارن هؤلاء بأن يردوا درهما محرما أفضل من أن يتصدق بكذا كذا درهم يعني من باب النافلة لا من باب الفرائض وإلا فإن الإنسان لو ترك درهما من الزكاة لم يدفعه فإنه يعني يعتبر مرتكب إذما لا يتخلص منه إلا بدفعه وبفعله